بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 ربنا وسعت كل شيء الرحمه وعلم فاغفر للذين تابوا تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وَنَنْتَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتْكُمْ أَنفُسُكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ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 يا الله وحده كثرتم وإي يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يني.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 من عندنا قال قتلو أبناء الذين آمنوا قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نسائهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَد جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يُنْصُرُنَا مِنْ دَ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 يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ تَمَازِلْتُمْ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 وقال فرعون يا همّان بنلي صرح العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطّل عائلة إله موسى وإني لا أظنه كافبا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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَسَنُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ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 تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين لهم أصحاب النار فستذكرون ما يقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب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 استكبروا إن كنا لكم تبع إن كنا لكم تبع فهل أنتم مغنوون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل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 فيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلل إن لنا نصر رسلا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يقوم الأشهاد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 اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبرهم ببالغين فاستعذ بالله إن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 قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآفية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستطيعون فتكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 كذلك يؤف كل الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Allah الذي جعل لكم الأرض قراراً و السماء بناء و صوركم و صوركم فأحسن صوركم و من الطيّبات.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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من عَلَقَةٍ ثم مِن مُّضْغَةٍ ثم وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ثم لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ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 يقول له كُنْ فَيَكُنْ ألم ترَ إلَّا الَّذين يُجَادِلونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْفُونَ الَّذين كذبوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أرسلنا به عُصُلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من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 ويريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَوْضُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشدّقوا وتوّأثروا في الأرض ثم أغنى عنهم، ثم أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاء هم رسولهم بالبينات فرحوا بما علدهم من العلم فرحوا بما علدهم من العلم وحقق بهما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمن